تأملات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم سورة المؤمنون اسمها يدل عليها ويحدد موضوعها فتبدأ السورة بالتحدث عن صفات المؤمنين عشر صفات سنتحدث عنها في حلقتين متتاليتين فمن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم الفلاح؟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 تحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الآيات يحدد الله لنا صفات المؤمنين الصادقين ويقول إن هؤلاء قد أفلحوا يبدأ الصورة بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون ما معنى أفلحه الفلاح هو الفوز بما تحب والنجاح مما تكره تحصر على ما تطلبه وتسلم مما تخافه هذا هو الفلاح وهو غاية المراد من رب العباد كما يقولون والقرآن استعمل هذه الصيغة ولم يستعمل صيغة أخرى يذكرها الناس السعادة الناس تطلب السعادة لكن كلمة السعادة لم ترد في القرآن إلا في موضعين في سورة واحدة سورة هود فمنهم شقي وسعيد فأما الذين سعدوا ففي الجنة وبعد ذلك لم يرد هذا اللفظ في القرآن إنما ورد أفلح وما اشتق منها أفلح ويفلح وتفلح ومفلح مفلحون تفلحون ورد أربعين مرة ما يدل على أن القرآن يركز على أن يكون الفلاح هدفاً للناس واحد هناك واحد مفلح وواحد خائب وخاسر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أولئك ذلك هو الخسران المبين فالمؤمنون هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها قد أفلح من تزكى وكلمة قد قد يقول عنها النحويون أنها حرف تحقيق يعني تأكيد وتثبيت فهو يؤكد لنا فلاح هؤلاء المؤمنين هل هو فلاح في الدنيا أم فلاح في الآخرة أنفلاح فيهما الواقع أن هؤلاء المؤمنين أفلحوا في الدنيا وفي الآخرة معا لأن العلماء يقولون في قواعدهم المطلق ينصرف إلى الكامل فإذا أطلق الله كلمة أفلح معناها أنه أفلح أفلح في دنيا وفي أخرى وأفلح في حياته الفردية وفي حياته الأسرية وفي حياته الاجتماعية وكلمت قد أفلح المؤمنون تشمل الأفراد فلاح الأفراد وفلاح الجماعات الجماعات التي تلتزم بهذه الصفات المذكورة بعد ذلك تفلح والفرد الذي يلتزم بهذه الفضائل يفلح. قد أفلح المؤمنون. من هم هؤلاء المؤمنون؟ الإيمان ليس مجرد ألفاظ يلوكها اللسان ولا دعوة يدعيها الإنسان. فما أكثر الدعوة؟ وما أقل الحقائق والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء الدعوى من غير بينا لا قيمة لها فدعوى الإيمان لا تنفع ولا تنجي إلا إذا تحقق الإيمان بالفعل ومن ينظر إلى القرآن الكريم يجد الإيمان في القرآن إنما يتجسد في أخلاق وفي أعمال ملموسة يراها الناس ويشهدها الناس ويحس الناس أثرها في الحياة هذا هو الإيمان ليس مجرد يعني علم لاهوتي أو مجرد تفكير نظري لا وما وقر في القلب وصدقه العمل واعتقادات في القلب وتصورات في العقل يعبر عنها اللسان وتعبر عنها الجوارح أفعالا وتعبر عنها النفس فضائلا وأخلاقا ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاقه فقالت لهم وما أبلغ ما قالت قالت كان خلقه القرآن ثم قرأت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله أولئك هم الوارثون ثم هذا هو القرآن هذا هو خلق محمد من أراد أن يعرف أخلاق محمد فليقرأ القرآن وقرق قرأت لهم نموذجا مما جاء في نموذجا مما جاء في القرآن اقرأ أو لصورة المؤمنون أو لصورة البقرة أو لصورة الأنفال عباد الرحمن صفات عباد الرحمن صفات الأبرار في صورة الإنسان صفات أولي الألباب في صورة آل عمران اقرأ هذا كله تعرف خلق محمد صلى الله عليه وسلم فحينما نقرأ هذه الصفات فإنما نجسد السيرة المحمدية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ما ألتش الذين هم لصلاتهم مؤدون لأن أداء الصلاة وحده ليس محققا للإيمان لا بد من إقامة الصلاة وفرق بين أداء الصلاة وإقامة إقامة إقامة الصلاة يعني أن تؤديها قائمة مستوية قائمة مستوية منظمة أي تؤديها على وجهها ومن أول حقائق الصلاة المطلوبة الخشوع فيها روح الصلاة الخشوع والخشوع حقيقته في القلب وينضح بعد ذلك على الجوارح فإن سعيد بن مسيد رأى رجلا يعبث في الحصة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فخشوع القلب هو الأساس وكان سيدنا عمر يستعيد بالله من خشوع النفاق قيل له وما خشوع النفاق يا أمير المؤمنين قال أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس مخاشع لكن قلبه بعيد عن الله فالمهم خشوع القلب الذين هم في صلاتهم خاشعون كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما يدخل الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل القدر لما تغلي فوق النار وتسمع صوت غليان القدر يسمع لصدره عليه الصلاة أزيز كأزيز المرجل كان علي بن أبي طالب إذا دخل يعني يوجل يصفر يقولون له يقولون فأسألون عن هذا تقول أتدرون بين يدي من سأقوم عفنا حأوم بين يدي من نو بين يدي الله جبار الأرض والسماوات وعلي زين العابدين حينما كان أيضا تصيبه مثل هذه الحالة فهكذا كان السلف قد سئل أحدهم كيف تؤدي صلاتك فقال أكبر تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتخشع وأسجل سجودا بتذلل وأجعل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والكعبة بين حاجبي وملك الموت على رأسي وأتبعها الإخلاص ما استطعت ثم أخرر منها بالسلام ولا أدري أتقبل مني أم يقال اضربوا بها وجه من صلاها مع هذا كله يخ يخشى هل تقبل أو لا تقبل اضربوا بها وجه من صلاها لأن الصلاة التي يضرب بها وجه صاحبها هذا هو الخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اللغو الباطل من الكلام أو الذي لا فائدة منه لا في الدنيا ولا في الدين فهؤلاء لا يشغلون أنفسهم لا بالكلام في اللغ ولا باستماع اللغ حتى إذا مروا باللغ مروا كراما لا لا يقفون عند اللغ وإذا سمعوا اللغ أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أوقتهم ثمينا لا يصرفونها في لغ الوقت لا يقدره إلا من يعرف أهمية الوقت كان الشيخ حسن البنا رحمه الله يقول الوقت هو الحياة يقول الغربيون يقولون الوقت من ذهب ونحن بنقلدهم نقول الوقت من ذهب إنما ذهب ما قيمة الذهب يعني افر ما عندك ده والذهب إذا ذهب يعوض إنما الوقت إذا ذهب لا يعوض. في السياق القرآني ومن خلال الآيات التي وردت ترسم شخصية المسلم الحق الذي يختدي بخير البشرية صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن ومن يقتدي بصفاته صلى الله عليه وسلم سيكون له الفلاح في الدنيا والآخرة حيث سيستقر الخشوع في القلب وبعدها ينتقل للجوارح فخشوع القلب هو الأساس ومن خشع قلبه فستسكن وتخشع جوارحه في الملامح والحركات وللحديث بقية مع تأملات قرآنية